بطرحنا الله تعالى والرذات بالمؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ويسمو قضاء ويسمو قضاء الرذات والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه وفعل الكل ببيت الأفضل ويسم الفصل بين ويسم الفصل بين الفرض وسنته بكلام بكلام أو قيام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 وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغدات كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفظة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين مستفق عليه بسم الله وقفنا الضحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها التي يسن المحافظه عليها ويعد الاخلال بها والاستمرار على تركها يعد ردحا في العداله ودليلا على التهاون وذريعه الى ترك الفضائل وربما الى ترك الهرائض فذكرنا ان شرعيه المحافظه على النوافل او شرعيه النوافل اقلا لاجل تكميل الهرائض كما في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه انظر هل لعبدي متطوع يعني لتكمن به الفريضة وإذا كانت الفرائض قد كملت قدر أنه كمنها كانت هذه النوافل زيادة أجر وزيادة فرن وتطوع وعباده، وذلك لأن جنس الصلاة من الأعمال المحبوبة إلى الله لما اجتملت عليه من أنواع العبادة التي ذكرت فيما تقدم فلما كانت من أفضل القربات شرع الاستكثار منها وشرعت النوافل زيادة على الفرائض. هذه أفضلات العشر دليلها حديث ابن عمر كما سمعنا وقد ذكر بعضهم انها اثني عشر يعني بزيادة ركعتين قبل الظهر لتكون اربعا قبل الظهر وقد ورد ايضا لجبه صلى الله عليه وسلم الى اربعا بعد الظهر وعلى هذا تصبح أربعة عشر وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الرأى وصل قبل العصر ركعتين أربعين قبل العصر يدل أيضا على سنية أربعين قبل العصر تضاف إلى الأربعة عشر لتصبح الهنانية عشر ورد انه عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثانهتي لمن شاء فرهت ان يعتقدها الناس سنة يعني يعني لازمة فاذا دل هذا الحديث عن شرعيتها اصبح الجميع عشرين ركعة وذكر لي بعض المشائح فأن هناك من يزيد على الاثنى عشر عشرين رشاة لتصبح اثنين وثلاثين فأن يصلي قبل الظهر ستا وبعدها بعدها قبل الظهر ثمانيا وبعدها تتا وقبل العصر أربع وبعد النهر بثبتة وبعد العشاء بثبتة وقبل الهجر هنا وهذا دليل على أن باب التنفني واشتوح ومراغم هي وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للعُمِي أصحابه لما قال أسألك المرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكاثرة السجود يعني بكره الصلاة ولأن الله تعالى أمر مين في الصلاة أمر مطلقاً ومن صلاه الصلاة الليل هي آيات عديدة مما يدل على فضل الاستكثار من هذه الصلوات فاذا على الأقل الإنسان يحرص على أن يحافظ على هذه الصلوات. التي كل الفراء بعدها والتي قدها العلماء على تسميتها رواتب يعني يشيبها المرتبة يرتبها أو يعرض عليها لسبب تسميتها رواتب كأنها مرتبة لاستغلاله عليها. نقول الشخص يعرض عليها أو ما يسليها خمر المرء أو مناسب هذا من يتساهل بها ويستمر على تركها يقولون إنها يقنع في شهادته لا تقبل شهادته لان التهاون بالعباده والاستمرار على التهاون بالمشروع يدل على التهاون بالشهادة فيكون ذلك قد حل العداله <تصفيق> مثل ترك الوتر يقول الامام إن محمد الذي يترك الوتر لا رجل رسول ان أن لا تقبل شهادته ويتكلم على من في هذا على من تقبل شهادته أو من لا تقبل ذكر أن من قواعد من هذه احتلوا هذه العبادات ولكل حال العدالة التي هي قبول الشهادة يتثبتون فيها تثبتا شديدا ما يقبلون فيها كل شخص. لانهم يعرفون ان كثيرا من الناس تساهلون بامر الشهاده فلا يقبلونها إلا بعد التثبت لكونه يترتب عليها انتزاع حق من شخص الى شخص اعطاء شخص ما لا يستحقها او الحكم على شخص بما هو ظلم له او نحو ذلك فلا يقبلون فيها الا من ثبتت عدالته ثبوتا قويا فسالي من عما يحرم العذاب كالله فيه نفترض لك تعمد فرصة قبل المغرب ألا مستعد فرصة تعمد يسأل الله عن ترك الركعتين قبل المغرب عنده الذي يجيء والجماعة لن تقن فيجبس ليقول إنه محطئ لأمرين الاول قوله إذا دخل أحدكم المسجد في العيد فتَّال صلّي ركعتين نهي صريحا عن الجلوس قبل صلاه ركعتين والثاني هذا الحديث وقاله صلّوا قبل المغرب ركعتين صلّوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء فراهت أن تعتقد سنة يعني من السنة التي يلزم فعلها و حديث بين كل آذانين صلاة أراد بالآذانين الأذان والإقامة يعني مشروع أن يتطوع بين كل آذانين فالصحيح أنها مشروعة قبل النهر لهذه الأحاديث هو الصحابة الصحيح أن الصحابه إذا أذن المغرب تدغل سراله وصلوا وكان الذي يدخل يخيل إليه أن الصلاه قد أقيمت لكثرة من يصليه بره يتقدمون قبل الأمان يجلسون ينتظرون الصلاة فإذا أذن قاموا وكانه صف واحد قيام واحد إذا ذهل إلى الداخل وراءه صف مكبرين الآن يظن ان السلاسة قد أقيمت لكون لهم يصلونها يدل على أنهم أنهم يحافظون أو يبادرون عيح يقومون بعد الأذان فيؤدونها وقيل لقاضي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزعل فقال كان يرانى ولا يُكر الذي كان يراه هاتين الضكتين ولا يغير عليهم فدل على أنهما مشروعتان يُكر على من جلس وما هذا كله فإن الفقهاء الفقهاء الحنابلة رضي الله عنهم جعلوها باسم تباح قال هو تباح وتباح الركعتان قبل المغرب المباح هو الذي لا نهواب فيه ولا عقاب ولكن تنهقه قالوا ويذهب عليها انهم أرضه ان المثابة ان المباح الذي يستوي فعله هو تركه ومع ذلك قالوا يذهب عليها تباح فان صحيح انها مندوبه وأنه ينكر على من دخلها جلس لكن من كان جالساً قبل الاذان ما يؤمر ويؤكد عليه بقيام الفعلهما ولكن يخبر بأن الصحابة تفعلهما والنبي عليه الصلاة والسلام يرعاهم فأقرهم وإن الذي هو لكن إقراره من انواع السنة فسنة قاولاً وفعلاً وتقرير بذلك لا بذلك أن من دخل قبل الاقامه فلا يجلس إلا بعدما يصلي ركعتين كتحيه المسجد سواء أي وقت عصرا مغربا غشاء هذه مثل العروة والقبلة يعني الغوات العشر التي سنعلن ما ذكر قبل العصر شيء ولا قبل المغرب ولا قبل العشاء. هذا كذا قبل الظهر وقبل الحجر. فإذا دخلت قبل العصر، لا تجلس حتى تصل إلى ركعتك. هذا قبل المغرب وهكذا قبل العشاء. العلم الحديث يعني كثارة. ولأنها تحية المسجد ولأن النبي عليه الصلاة والسلام اكدها حتى في حال الخطفة لما دخل رجلا فجلس. أنا رحوا بأن وهو ويحطب قطع صطبة وقال لكم يا سليك فصل لركعتين سليك فطهاني فأنا رحوا بحقامها صلاة فدلنا على أعكديتهم وعدم التسامح حتى في حال صطبة ينكر على من جلس حتى يعني قبل المغرب قد يقال إما قبل المغرب وقت قصير يخشى أنه لا يتسع لهما ليقولوا إما أن تنتظر حتى تقام الصلاة وإما أن تصلي يهضر فأما أن تجلس فهذا الله القول الشيخ يقول السن هالذي كان ثابتا للقول والفاجة بالقول ذكر لها ذكر لها أنها ذابثة اما الفعل فلا احفظه لكن ثبتت بالقول وقوله صلوا قبل المغرب رحمه و اقرار الصحابه على ذلك و لم يذكره انس الا قيل له كان يفعلها قال كان يرانا ولا ينكرنا وقد ذكر بعضهم انه فعلها وان لم يكن ذلك ثابتا كثبوت اقراره أعني باتت الله ربنا الله عز وجل سبحانه عن السنة بعد الجمعة يعني ثابت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وربنا صلى أرض ولم يقل انه أنه روصلنا قبلها يعني قبل الجمعة لكن الوقت الذي قبل الجمعة وقت عبادة فاذا جاء المصلي في وقت مبكر فإنه يشرع له أن يصلي ما كتب له ورد ذلك الحديث ولعنه يأتي ذلك لذلك لباب الجمعة وهو أن من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب الى المسجد وصلى ما كتب له ثم اوصت حتى تنتهي الصلاه كتب له كذا وكذا الشاهد انه ذكر فيه صلى ما كتب له فذل معنى انه مشروع ان يتطوع قبل الجمعة واما بعدها فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم صلاه ركعتين ويمكن ان تلحق بانها ظهر لتصورة انها هديره اليوم وانها كالظهر فيشرعونها ما يشرعون للظهر من السباة قبلها وبعدها شهر خطيب في عادة في اعطابة طلاة الإحاة طيب وترك سنة سنة غير مكتب وخطيب فما يكون قبل خطبة؟ يا يا يا ان الله اي على جماعه وذكرنا كل قد يعلم قد لا لاحظت أنه انه يستطيع القراءه مثلا او اشعر لك انه لا يجلس حتى يصلي هاتين رمضان ثم كي الكتاب وجهد ما هي الصلاه من أهل العلم في الأربعة قبل من العصر من السنة الغاتب سأقرأ ابتلاء. كل لكن أضم هذا الغاتب. كل السنة التي قبل العصر هي متفقون. وصلوا رحمة الله الرحمن صلى قبل العصر ركعتين. <تصفيق> صلى أربعة قبل العصر. صلى أربعة قبل العصر. فلما هبتت الكرة ولم تذهب بينها وبين الغاتب. لأن كل من عليها فله مستند فهو هذا الدعاء الترحم عليه ما له بذلك ان شاء الله ويسن قضاء الرواتب والوتر لانه صلى الله عليه وسلم قضى <تصفيق> ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره رواه أبو داود إلا ما فات مع فرضه وكثر بل أولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها هذا يتعلق بك الله ما فات من الضواتر وأنه يشرع إذا فاتت كرس أفكتان كمن الظهر أو الأربع وكنت مداوما ومحافظا عليها فيتاكد القضاء بعدها فاذا كنت تصلي اربعا قبل الظهر وفاتتك اتيت وقد اقيمت فبعد الظهر تصلي ستا محافظه على هذا العمل الذي انت تعمل له كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب المداومة على الأعمال والمحافظة عليها ويقول أحب الأعمال إلا الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وكذلك يعني لها بعض صحابتي عن قطع العمل فقال عبد الله بن عمر بن العاص يا عبد الله لا تكون من هؤلاء كان يقوم الليل فترك قيامه فأنا عبد الله لما التزم أو ألزم نفسه بقيام جزء من الليل أو نحوه أن يستمر ولا يقطع ذلك فأحب الأعمال إلى الله أدومها فإذا يسن سنة التقييم ذاتك سنة الظهر تقييمها قبلها أو قبلها لو سقلت مثلا عن السنة التي نعنا الله لي فإنك تقريها متى تيشنع اختلفها هل يقريها في وقت النهي كالهرائر لا يقريها فنعظم قال يقريها, قبل يقريها في وقت النهي بعد العصر نهرب ويستدل بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر الحديث يوم سلم حديثها حديث غيرها أنه ذكر أن الورد شغلوه بعد الركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر فهما هاتان فلا بعد العصر ولكن أكثر المحققين قالوا إنه لم يتنسى له القضاء إلا في ذلك الوقت وقال ان يتبادر او يطول الوقت دون قضائها فقضاها مبادره والا فالافضل تاخيرها حتى يقضيها في غير وقت النحل يصح قضاؤها ليلا وقضاؤها نهارا يصح ان تقضي سنة ظهر في الليل او تاخرها الى الظهر فتقضيها في الظهر او تقضيها بعد الظهر يعني في نصف ما بين الظهر والعصر وهو أفضل من قضائها في أكتب له بعد العصر او بعد الهجر وأما البقية السنن فتقرأ أيضا في الأوقات الواسعة فسنة المغنان إذا فاتتهم يقرئها في أي وقت الليل له يعني يتمكن أن يقضيها طوال ليله، وكذا سنة العشاء اذا تركها لن يصليها في حينها وقت العشاء له أن يصليها في بقية الليلة وإذا لم يتيسر له أن يصليها في بقية نهاره بعد خروج وقت النهي فالوقت لها متسر بقية سنه الهجر تبت أنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته وصلها هو صحابته بعدما طلعت الشمس وبعدما ضرب ايقظهم حظ الشمس انهم قضوها قضوا السنه عنها فدلنا على مشروعيه واكديه قضاء سنه الفجر معها او بدونها <تصفيق> تاره تفوتك السنه فقط لان تاتي وقد اقيمت الصلاه وتاره تفوتك الصلاه وسنتها فان فاتتك السنه وحدها فمتى تقضيها الأخضر تأخيرها حتى تطلع الشمس وترتفع ويخرج وقت اللحيث فإن خذت أن تشغل أو لم تأكل في ذلك الوقت متفذقا لأن كنت مشتغلا مثلا بجراسة نحو ذلك جاهز أن تصليها بعد الحجر فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا بعدما صلى الحجر يصلي ركعتين فقال له لا هذه الصلاه يا فلان فقال فاتتني ركعتين قبل الفجر فقضيتهما الان فسكت سكوته ويقراه بل ان الغنى جوازي ذلك وبكل حال الافضل تاخيرها إلى ان يخرج وقت الله هو فعلها في وقت النهي بعد الصلاة والناشرة جائزاً للهاجح أن الوتر فيشرع قضاءه وذلك لآكديتك فآكديت سنة الهجم ثم يصطلع لهكاية قضاءه فقيل يطله شبعاً وقيل يقضيه على هيئته استدل من قال يقضيه شفعا بهذه عائشه النبي صحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 عشره ركعه وكان اذا عجز عكسنا صلى من النهار هنته عشره ركعه يعني شفعها فيقضيها شفعا قال لأن الوقت قد وقت الوتر في الليل ولان هذه الصلاه تتر الليل فإذا ذهب الليل ذهب بوتره فيصليها تداركا ويجعلها شفعا لانها اصبحت تطوعا في نهار والقول الثاني انه يقضيها على هيئتها يقضيها ثلاثا او خمسا او سبعا يعني يترى والدليل هذا الحديث الذي في السنن وهو حديث قد صححه بعض الائمه الحسنه فهو يعني معتذر يصلح الاستشهاد به لذلك نقول انه مخير واختار العمل بحديث عائشه رضي الله عنها فهو اصح والله قال على اتيها ذلك ان شاء الله فلما فزنا فصطعت 100 في وقتنا صار على 100 الله عليه قال انه الى ساعات اننا ان صلى فانه ان نكرهه ان لا فقال فالصلاة على المية ودهنه يفعل في الأوقات الواسعة دون الأوقات المضيقة الأوقات الواسعة تعني بعد الهجر إلى قبل الطلول و بعد العصر إلى قبل الغروب هذه الأوقات الواسعة وصلنا فيها الصلاة على المية فإذا تضيهت الشمس الغروب فلا لا يصل عليها حتى يتم غروبها بدأ حاجبها فلا فايص عليها حتى ترسى عقيده فهم وكذلك حين يقوم قائله الظهيره هذه الاوقات الصلاه التي هي مضيقه يا شيخ سعيد كيف هنجل بينكون عليه السلام يقول <تصفيق> من مع ونسيه أنا أن عوتري على نسيه وليصلي ذكرها ويقظ، الله بين يقليه يصلي، وكونه لما قضاءه قضاء شفع، كيف الجرم بينهما؟ فلعل الجمع الأكثر أن يقال إن قضاءه جائز، لأن يجوز الأمر أن يشفعه وأن يقضيه على هيئته وسرًا. وأجله أن يستند على واحد منهم. شوف إن مثلاً أنا على خلاص الصحة يكون وقتها دائماً مشغول. صح. يأخرها دائماً ثلاثة أيام، الأسبوع، أربع أيام؟ لا أخرها دائماً فلكل الذي إن يحب المحافظة على العمل يجعل له وقتاً يفعله عليه يستند إلى كامل المبدأ. ما يستطيع إلا في بعض الايام يخص بعض الأيام اذا كان مثلا ما يتفقر بصلاه الظهر ان في يومين الخميس والجمعه بقي في الايام عنده دراسة يجعل في هذه اليومين زياده بدل ما يصلي كل يوم ركعتين مجموعها أربعة عشر ركعه في الاسبوع يصلي هذه الأربعة عشر يصليها في يومين مش إن جائز صلاة الصدر مع السمه اليد <تصفيق> بالسمة أو بالصلاة؟ كلما إلا مردت من هذا الله عمله إن هذا يحبه إنه <تصفيق> يعني الأعمال التي غفتها الله في الليل لا يجب تعمد تأخيرها وإن تغفتها للنهار لا يجب تعمد تأخيرها هذا معناه ان الانسان مثلا لو قال انا احرص صيام اصوم في الليل بدل ما اصوم في النهار هل يصح لا يصح العمل في النهار ما يقبله الا الليل لو قال الانسان مثلا انا بدل ما اجعل وتري دائما في الليل اجعله في النهار اسهل عليك قال هذا خطا او قال الفجر من وقتها حق واجعلها موت عليك ما يقلع. القرآن. الإمام أنه عليه السلام أرشد إليه ولم ينقل أنه تعالى يدل على جواره ولكن دون الاستمرار دائم. <تصفيق> الأفضل أنه الآخر هنا الليل مثلاً أو غير ذلك غير ذلك الحين. أنا مسن. أنا صلاة كان مصلية من ليك. ثمانية وخمسة رفعات من لها. عشرة رفعات. إن أنا من أصل وأنتهج وجهه لأنه منها. فإن النبي عليه الصلاه والسلام نام عن تهجده الله النهار وروي انه عليه السلام قال من فاته ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس الله كتب له كان قامه ليلا او كما ورد يدل على انه يتدارك ويقضيه يكتب له اجره ان شاء الله ولكن ياتي من الممكن ان يكون لدينا مجموعه من المحاشه هناك لكره المكان ويعطيك السلام كيف يكون لدينا مجموعه من الممكن ان يكون لدينا مجموعه من الممكن ان يكون لدينا مجموعه من الممكن ان يكون لدينا سبعة عشاء مما جاءت منها ويترخوا عليه الصلاة والسلام قيل إنه إثنى عشر ثماثة عشر وإثنى أحد عشر يضاهوا إلى ذلك الظلات الظلات قيل انها إنها إثنى عشر هؤل عشر فالمجموع أفضعي يعني عشر وثلاثة عشر متر رواية. عشر. قال أنه حتى عن على رواية من جميع ثلاثة ورقات العشر من جميع أربعة ورقات فروي عند عبد السلام النحوان أن حث على المحاظر على أرضعين هذه غشاء وقال من قرأ الباب كل يوم من بآبديعين غشاه يوشك ويفتح له ف يعني الشاهد ان هذا مجموعه شفئ ولكن جزء منه نسميه صلاة الليل وجزء نسميه صلاة النهار لو فاتته صلاة المغرب، اغني عليه وفاتته او شغل او ذهل ولم ينتبه لدع دماء اصبح يقضيها يقضيها للنهار وتكون ويترى من الليل ويترى من النهار عنه أن ما ذاته يقليه ويأكل قضاء لشيء كذا. لا يأكل هذا ما لما است ما تذكر. يعني أراد لذلك يعني ترقت بهذا المستوى. اللي ما في اللي ما في عليه المذهب. أن من عليه وغشي عليه الزناتس وصلاة أو صلوات يقوي يقضي ورؤية ذلك على النار أنه أغني عليه الزناتا فقضى ان الأغناء عاده لا يقضي تفوت به صلاة أو صلوات ويقضي تداعك بخلاف الجنون المطبق فإنه تطول مدة يعني لذلك تسقط عنه التكاريخ ما يكون شيختي من العقل هذا؟ هو يمكنك معه تكون افضل إلى ان إن افضل معه ان تكون افضل منك ان تكون افضل منك ان تكون افضل منك ان تكون افضل وتسقط ان تكون افضل منك ان تكون افضل لكن عادة تكون افضل منك ان تكون افضل منك ان تكون افضل بعد ساعات او يوم او الصيام انا جالس يا اخوتي ليس غريبه قالوا يعلموا طرق كيف قرئت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فشيء انه النبي عليه السلام والسلام قضاء بعد العصر وقال ان والورد شغلني عن الزكواتين بعد الظهر في هاتان كان في بعض الروايات أنه سئل هل نقيمه هكذا إذا فاتتا قال لا وإن تكن صحيح إذا كان أن قالوا إن هذا المخصص عد هذا المخصصي وعله خاف من تأخير ظهور أن أمحو ذلك علم من بي طلب علم من بي طلب أنا قلنا الأصل فالجوانه لكن عم أحاليه النهي النهي عن الصلاة يفيد أنه الأحسن والأفضل لتأخذها إلى أن يأخذ جواب في النهي شخصه هنا شخصة وعملية يومين يومي عليه هل يقضي عن التي المسيحات؟ يقضي يومين الصلاة يقضي أما إذا زادت لأنه يسقط القرآة فما ذا به إيه <تصفيق> كذا يعني يومين هذا، لكن ما يقوله إذا فاتت صلوات كثيرة لمرض أو لعمة أو لشغل أو نحو ذلك فهل يطيها معه معها رواتبها يقوله إن في ذلك مشقة. بل يقتصر على الهرائر دون الضواتف إلا سنة الهجر فلآكديتها يقضيها مع فريضتها ورود الأمر بآكديتها فإذا ماتت في يوم أو صلاة أيام يومين ثلاثة عمال لسبب من أن أسلابك المرض الرغم ثم قضاها أو صلىها اولا خللها وهو محجن مثلا او مثلا حصل خلل فيها يظن انه ليس بخلل ثم تبين له فامر بقضاء صلاه ايام يشق عليه ان يقضي معها راتبها لكثرتها يقتصر على الفضائر ما عدا راتبه الهجر فيقضيها التي عددها وفعل الكل ببيت افضل لحديث عليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه رواه مسلم لكن ما شرع له الجماعه مستثنى ايضا يقرا فعل الكل بيتي افضل الا ما شنيت له الجماعه الرواتب تشرع فراده الصلاه قبل الظهر وبعدها وصلاه قبل العصر وبعد المغرب او قبلها وبعد العشاء قبل الفجر هذه تشرع فراده ما روي شرعيتها جماعه فلاجل ذلك الافضل فعلها في البيت فأما شرع له الجماعه فالافضل فعله في المسجد كصلاه التراويح وصلاه الكسور وصلاه الاستسقاء صلاة العيد وما اشبه يعني فعلها في صلاة في المسادل وجماعة هولة وافضل لأنها أصمحت من شعائر الدين وبقي السبب الذي لأجل هي استخدمت النواهل في البيت أولا ذكر هذا الحديث وهو قوله افضل فلا تقبل في بيته الا المكتوبه لقينا السبب انه ادل على الاخلاص فان الانسان اذا صلاها وحافظ عليها في بيته وكمل هيئتها وركوعها وصفتها كان ذلك أدن على إحلاصه وأبعد عن الرياء وطلب المذحى وطلب الشهرة بأنه كثير النوافل وكثير الصلوات وماشبه وذلك أقرب إلى مضاعفة الأعمال وكثرة الثواب وقيل سبب الثاني أنه يصير قدوة لأهل بيته فإن أولاده وأزواجه وخدمه إذا رأوه يكثر من التنفذ من الصلاة في البيت فاقتدوا به وأكثر من بعد هذه النوافل ولا إذا رأينا أن يحسهم على كهرة النوافل قبل نواجه بعدها فيكون شابباً في كثرة الأعمال لهم وذكر أو علّن بعضهم بالحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وبعد ذلك الحديث لا بيوتكم قبورا لا أن اتخاذها ترك الصلاة فيها مثل القبور القبور مرهية عن الصلاة عندها فكأنه يقول إذا تركت الصلاة في البيوتي أصلاً أصبحتك القبور لا تتخذها قبورا فكأنه يقول اجعلوا لي صلاتكم من الميوت اجعلوا في بيوتكم صلاتكم يعني جزء من صلاتكم يعني سنفولاتكم ليلا أو نهارا حتى لا تخلو من ذكر لأنها إذا خريت من الذكر ومن العبادة الهتها الشياطين بخلالها إذا كذل فيها العبادة وقراءه القرآن ورد أن الشيطان يهض من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فإذا كانت قراءته تطلب الشياطين كذلك الصلوات تكون ناطرا للشياطين ومجلب لملائكه لمن يكتسبه، ود كل حال أن الإنسان يفتح من قدره ومن سهبه من صلاته لبيته بيته من أجل هالأسباب. أما مستهني فلأجل شرعية علاجها، فإن الهراير مستهناة يقينا، يقول هي إلا المرطوبة. لان الفضائل شعار للمسلمين ولو انهم صلوا هذه البيوت لا بطلها هو الاشعار من أوضح علامات الاسلام وعلامات المسلمين اجتماعهم على هذه الصلوات وأن الصلوات النظافه التي تجعل الاجتماع عليها فلانها عارضه عاده ولأن الاجتماع عليها يحصل به المصلحه مصلحه مثلا التقصد والتعلم واجتماع القران كما في التراويح وما اسمها ذلك يذكر الاخ ان بعض العلماء هو صحيح استهل من قال إذا كنت في مكة فتنفلك في المسجد أفضل بعضهم استهن الحراضين قال إذا كنت في مكة صلاتك في المسجد أفضل من صلاتك في بيتك وهكذا إذا كنت في المدينة فصلاتك في بيتك دون اجر صلاتك في المسجد بورود المضاقفة فقد تفضيل الصلاة في المسجد الحرام وصلاه في المسجد النبوي فهكذا استغناه دارهم ورد عليه لان الأمر على عمومه ولو كان كذلك لكان الصلاة النبي عليه الصلاه والسلام عليه الواهب في المسجد لم يختار صلاته في بيته فان اكثر تنفله وتهجده كان في بيته مريه. فأصدراته فكونه أنرى بصلاتهم في بيوتهم لا كونهم في المدينة ولم يقل إلا هذا المستد لمضاعثة لمضاعثة الصلاة فيه لذلك منها أن الحكم أن الأمر حتى وراء في مكة حتى وراء في المدينة أن الحكم أرض أنك تصلي الأرضا أن الصلاة في البيوت من نوافل سواء في البلاد المعيدة أو في مكة والمدينة الكل على خير وغضاعة الصلاة المستدين يراد بها الصلوات المهروضة أو الأسباب الخاصة أو أن الصلاة, الصلاة أيضا بمكة يكون لها هذه له الغضاعة على كل حال الأمر على عمومه فالصلاتك في بيتك حتى ولو كنت من أهل مكة هذا هو العموم هذا الحديث وحتى لو كنت بالمدينه Medina أعرض صلاتك في المسجد النبوي لخاطل الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابته وهم بال وكذلك زعله وهو بالمدينه بيت مسجد حول في إذا كبرت كذا خارج لا لا. لا فوصل. كان خدم يعني تبعه وغيره الإمام صحيح يسأل الاخر اذا اتفق هذا اهل البلد على انها تصلاه المساجد واساءوا الظن بمن يخرج قبل ان يصليها ليؤخرها الى ميده واتهموه بانه لا يصليها او اقتدوا وقالوا نحن نخرج حين نصلي نصل الفرد دون تنفع كما يخرج هذا العالم وهذا الإمام وهذا العابد فلان وفلان يخرجون قبل ان يصلوا فاذا قيل لهم لعلهم يصلونها في بيوتهم قالوا ندري لا ندري لكن نراهم لا يصلون فيتخذونها وسيله الى ترك هذه النوافل وهذه الرواتب يقول في هذه الحال له أن يصليها في المسجد حتى يبعد عن نفسه هذه التهمة لعل الأولاد الأئمة مثلاً ولا فطضة ولا القضاء ونحن نبين للناس صلاة الصلاة والتنفيسات داخل المروء. ويشقادة في النقطة في بين الف... فتوب عليه الصلاه والسلام يخاطب اصحابه وهم بالمدينه ويقول صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد ولم يقول الا مسجدي هذا فيدل على ان المراه بيتها خير لها لكن اذا استاذنت الصلاه الى المسجد اي مسجد كان المسجد الننوي او غيره الكوريا منعها وبيتها خير لها ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام لقول معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل ثلاثه بثلاث حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم انسالك يا بين الفرض والنسل. هل يحصل الحاصله في مجرد السلام؟ نرى كثيرا من الناس حينما يسلم عنه يساحقه ويكبر في النهل وهو في مجلسة حتى كأنه يقفل كأنه فاته بعض الصلاة وهذا خطا في الحقيقة لأن هذا الحديث فيه النهي العنصلة الفضل بالنهل الا معنى ما يخرج او يتكلم او يتنحى من مكانه او يطر الفصل حتى يحصل هناك فاصل مميز حاجز بين الفريضة والنافلة لان الفريضة يجب ان تنفصل وتتميز يحصل الحصول بالذكر لذلك ذلك ورد الدعاء والثناء والذكر والتسبيح والتكبير عاقب الصلوات المفروضه كان صلى الله عليه وسلم يفصل بينها وبين النوافل بهذه الاركاء فكان اذا سلمت كفر ثلاثه ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت هذا الثابت تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكان كان يقول هذا العالم تباركت وتعاليت وهذا انما اردت ان تباركت ربنا بنات عليه يقول اللهم لا مانع لما ما اعطيت ولا معطي لما بنات ولا ينفع من جد منك اللهم ويقول لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله البغل وله المن وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ورؤية المسند مع الثنى أنه أنر بالتهليل عشرا بعد النهر بيوم بعد الهجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الاخره آخره عشرا وكذلك أيضا ندم أمته إلى التسبيح والتكبير والتحميد ثلاث وثلاثين وفعل ذلك صحابته معه وثبت أن من عباس وغيره كانوا يعرفون القضاء الصلاة برفع الذكر قال إن رفع الذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا سلموا اخذوا يذكرون الله ويهللون ويسبحون ومع اجتماع الأصوات يكون أهلها قوة تصل إلى مكان خارج المسجد يعرفها الذين لن يدخلوا المسجد الذين في البيوت الذين في الطرق وما يدل على أنهم كانوا حافظون على هذا الذكر والروايه التي فيها التكبير كنا نعلم كما الصلاة بالتكبير يحمل التكبير على أنه نوع من الذكر أنه ذكر فالحاصل أن هذا على لأجل الفصل بين الفرق والنهر ويحصل الفصل بالتزحزح من المكان تقدمه وتأخره ونحو ذلك ويحصل الفصل بالكلام تكلمه من هنا ومن هنا مع احد يحصل الفصل والاولى ان ياتي بعد الفرض بما تيسر من هذه الاذكار وهذا التسبيح ونحوه حتى يحصل فصل ويحافظ على هذه الاراضي التي يكتب له بها أجر وحتى لا تتصل الفئرته بالناحيه لا توصل و وصلها مثلاً في المكان جائز بعد الفصل بهذا لكون الانسان يتطوع في مكانه يصلي الراتبه في مكانه ان يصلى هذه الفريضة اذا حصل الفصل جائزه ولكن مع ذلك كله فزحزحه عن يمينها ويسارها وتقدمه وتاخره افضل حتى يحصل تمييز بين الفريضه والنافذه استثني من ذلك الامام فقد روي في حديث عبد ابي داود عن المغيرة انه عليه الصلاه والسلام نهى الإمام ان يتطوع في موضع المكتوبة وذلك لانه إذا انصره وتطوع في مكانه ظنه بعضهم يصل للفريضه فليجد ذلك يا اليوم ده من هنا اتاخر من هنا عم يتصل بالصف عم ما بهذاك ذلك نشوف لا إذن لم يرد إلا بعد المكتوبة يعني بعد الفرائض التسبيحات ثلاثة وثلاثين تسبحون وتكبرون تكبرون أو وثلاثين ورد بعد الفرائض لأنه قال لهم كل صلاة وكل صلاة إذا أطلقت انصرفت إلى الفرد لدون النفذ لكن بعد النواهل يشرعوا الدعاء والسنى ونحو ذلك لأنه عليه الصلاة الثناء بعد الصلاة والدعاء ونحضاء وإستغرار نشرعيته بعد السلام من الصلاة هضاً أو نهلاً لأجل تلاف النقص لأن الإنسان يشعر بأنه أحلى بشيء في صلاته لأنه يكون استغراره لأجل لذلك ذلك النقص الذي يشعر شاءه بالنسبه الى جماعه قول لما صنف الفرنسيه لا ما الا من عندنا فايت الفصل جميعا يعني المجموعتين يحصل الفصل بينهما من اقامه مسترن ومن اقامه ايتها على هذا ان تصبح فعل النهلي جماعه جلس النغاة المطلقة ما أرد الاجتماع عليها لكن أرد مثل الاجتماع على صناة الليل التهجد وكذلك الصلوات العالمة التي تفعل في بعض الأحيان كالتراويح والوتر تذعنها مثلاً و صلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء هذه مواهل يشرع لها الاجتماع لكن لو كان هناك جماعة اصطلحوا واجتمعوا وقالوا نصلي صلاة الضحى مجتمعين لن ينكر عليهم لكن الأفضل الانقضام لأنه المتبأ انه بالنواة صلاة والسلام كان يصلي بجماعة أو ضحا لقدام من شركاء كل منا يصلي ركعتين لمفرده كما أنا ربي ذلك جابر وغيره. هذه فتنة يدل على مش بعيدة. يعني الصلاة العارمة يعني يجوز أن تصل للمرأة. قصة صلا صلاتي يعني صلنا من استقبل دعاء وقصة صلاتي من استدي التي جاءته الطعام وصنعته. في حديث أنس أنه قال قوموا هني بكم يقول أنس وقنت إلى حصيرا من عقد سب يعني فيها أنهم فلق هذه تتمر سلوات عارة ما هي سلوات الناس التي يرد يحافظ عليها سلوات لسفر سلوات لسفر سلوات لسفر سلوات لسفر سلوات الله سلوات لسفر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 لأولى أن النساء يكون في مؤهر المسجد في شمال القمر؟ هم في الشمال أحمد؟ في الشمال أو في, أحمد في الشمال؟ ها؟ شعب؟ أو شمال؟ عندك أرقب له من هذا ويعني الصفة الصفحة جنوب يعني شرقها هنا هذا طريق ضيق يصلي هنا ويصلي هنا الشمال لا تضطر على فكرة لفتح في كذا. لا لا نتذكر. إيه لكن الحال أكان بعيدين أما كان الرجال لا بس أفضل الناس يكون بعيدين في شمال المسجد يعني يأقف خلاص تفوق كلها. ماذا قلت لهم يأقفون يقولون شو إحنا جايين. يا انا شاي كذي كل انتم جايين الى صلاه الظهر هذاك اللي كان العاده المسجد خالي متناثرين في مكان خالي ما عنده رجال هذا لا بك شيء من لا روك ولا الله اللي يجيب ذلك عندنا ذاتنا عند الله سبحانه يعني لا هل يمكنك لا تتحدث عن ذلك فقط لانك تتحدث عن ذلك وتتحدث عن ذلك وتتحدث عن ذلك وتتحدث عن ذلك وتتحدث عن ذلك وتتحدث عن ذلك وتتحدث عن ذلك اذا وصلنا الى الله في بابا فاطمه تعالى هذا طور هذا واحد اللي كانوا يوصلين الى الله عليه السلام هذا شيء مشروع يوصل يقبل على صلاه مثل ما يستطيع ان يياكم مثلا ان <تصفيق> لا إذا كان هناك مسوق هل يجوز له يقطع النهلة لمسوق صحيح لا يجوز إذا كان هناك شغل أو أما إذا كان مجرد شحي ما يقصه. والتراويش عشرون ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة رواه أبو بكر عبد العزيز في الشاطي بإسناده. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركع رواه مالك وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإيمان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أحمد والترمذي وصححه ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل واترى متفق عليه هذا نوع من صلاة النفذ وهي صلاة التراويح وقد كان في النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانوا يصلون أعوزاعا كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون أعوزاعا يصلي الرجل فيصلي بصلاة هذا الرجلان والثلاثه وهكذا في عهد أبي بكر فلما كان في عهد عمر جمعهم على إمام واحد وذلك لأنه عرض أنهم يحبون جنس هذه الصلاة لتغريب النبي صلى الله عليه وسلم لها. فقالت لك قوله في حديث عبد الرحمن بن عوف اذا شهد رمضان ان الله غرض عليكم صيامه وسلامتكم قيامه وكذلك تغيبه في جنس قيام رمضان بقوله من قام رمضان ايمانا وحتسابا غير له لا تقدم من ذنبه فلما ورد الترغيب في قيام رمضان لم يكن كل أحد يحسن الصلاة ولم يكن كل أحد يحسن القراءة وهناك من لا يحسن القراءة ولا يحسن الصلاة ولا هيئه الصلاة ويحب أن يفعلها ولا يقدر على إتمامها فرأى عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد حتى يحصل الاقتداء بها ويحصل اتمامهم جميعا لجنس الصلاة كذلك ثبت انه عليه الصلاة والسلام فعالها جماعة عدة ليال في حديث انه صلى مرة فاقتدى بصلاته اناسا فمما شعر بهم جعل يرفع صوته وهم يقتدون به فلما كان الليلة الثانية ذلك الحضر فإكتبع أكثر منهم فصلنا بهم وهكذا كثروا هكثره الليلة الثانية فصلنا بهم فلما كانت الليلة الثابعة امتلأ المسجد فلم يصلي بهم وذكر أنه حشي أن تكتب عليهم فيعجزوا عنهم فلما أمين عمر رضي الله عنه من أن تكتب وأن تفرض عليهم فراى ان جمعهم عليها افضل هذا من حيث المشروعيه ومن حيث يعني كونها جماعه بقي الكلام في عددها الصحيح في عددها عشرون هذا هو الثابت وهو الذي تنقته الامه بالقبول فعملت به من عهد عُمر وعهد رشمن ومن ذلهم وكذلك عهد الأئمة عهد أبي حنيفه ومالك وغيرهم ولكن العدد الصحيح أنه لأنه يختلف في اختلاف الأحوال ولا رجح شيخ الإسلام النسيمية. أن تفسيرا على الركعات او تقليلها يكون بحسب الزمان فالنني تصلى فيه وان المشروع ان يستغرق بفعلها زمنا يكون قد قام فيه جزءا كبيرا من الليل فان صلى احدى عشره ركعه مثلا خمس ساعات كفى وإن صلى في عشرة هي خمس ساعات كافة وإن صلى عشرين ركعة هي خمس ساعات كافة وإن صلى 36 كلمة عند النوم هم كافة هي صلى لها وذلك لأن العلم اختلفوا فيها فالشاهد عي وأحمد ذهبوا إلى أنها عشرون عشرون ركعتين لهذا الاثر الذي رواه مالك وغيره ومالك فرأى او ادرك اهل مكة يزيدون اهل مدينة يزيدون على, الثلاث على الثلاثين ينصلونها الى ست وثلاثين فصار احتياره وتغييحه انه ينصلون ست وثلاثين وذاهل من عرضهم كأبار الثلاثية الى انها احدى وارضعين يعني بالوتر، وهذا دليل على انه يخير رياوة أن الامر هي موسط ولكن الشحن في الإطمئنان والشحن في الخسوح فيها وعزم العجرة واستغراء الزمن الذي تقضى فيه ثم يترى بيه لتطويله كانوا يطيلون فيها فيسترحون بعد كل اربع كنا أصلى الأربع ركعات استراحوا فلذلك سموها تراويح وأن صلوا الأرض يعني ركعتين هم بسلام هم ركعتين بسلام وبعدها تراوحة استراحة ركعتين بسلام ركعتين بسلام وبعدها استراحة فهذا سلم سسميتها تراويح يعني يستراحوا بعد كل جزء منهم أما قولها تطلئ لها تضع كونهم يصلونها عشرين ويزيدون عليها بالوتر أو ستة وثلاثين كما عند المانكية أو إحدى و أربعين كما عند الخنفية فإنهم يطيلون فقد ذكروا أنهم كانوا يصلون البقرة في همات في ثمان ركعات سورة البقرة وإذا فعل رايد انت يا شبة ركعة راوا انه قد خفصا رجال انت يا شبة ركعة هذا دليل لنا ان الاصل فيها الخشوع وتقبيلنا كما يفعلون في سائر الاركان وان المغالطة عليها فلاجلي حصول الاجر في هذا الحديث الذي صححه اختبر يابا وامام احمد وكان احمد يعمل به وهو قال ومن صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله هذا الامام احمد رحمه الله كان يحافظ على الصلاه مع الإمام ولا ينصرف حتى ينصر. ليعمل بهذا الحديث من صلى مع الامام حتى ينصرف دل على انها كانت مشروعه في عهد النبي عليه, عليه الصلاه والسلام وأن فيها أئمة فكان يراهم يصلون حذع بعضهم يتخذوا السلالة إماما وهكذا أيضا هو من السلال وسبب الحديث أنه رسل الله عليه وسلم صلى بهم مقصا إلى نصف الليل فقالوا لو نفرتنا مقيتنا إلى تنم فرم التجود فقال نفرتنا إماما حتى أنفرتك له كي يعملين بكل حالا نقول الأصل في قيام الليل إطلاقوا الآيات التي فيها شرعي في القيام بدون تحديد فقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وكقوله والذين يميتون لربهم سجدا وقياما فأطلق لهم هذا الوصف وقوله تتجاثى جنوبهم عن المبادع يعني ما يطلع إذنه المنام وكذلك قوله أنه وقال تذرنا أنني ساجد وقائد أنا أنني نعني ساعات الله وهكذا حديث ولما كان هذا القيام مطلقا كان من ميزته ما ذكرنا من النصوص الخاصه به ولما كان له ميزته كان من ميزته شرعية هذه الصلاة فيه التي هي لقيام اللي حتى يجتمع فيه صلاه الجائدة على الهرائع وصيام خاص به فإن تجتمع فيه الصلاة والصيام في زمن متقارب حجر الله حرمي وشكرا يسلم عليهم من أول حلق السمات وما يصرف لا ما يصرف الحديث من صلى مع الامام حتى ينصرف يسال لا عن إمام الحرم الذي يصلي خمسه ثم ينصرف وما ياتي بعده امام اخر فيصلي خمسه ثم ينصرف هل من صلى مع الأول حتى ينصرف صدق عليه يقول لا لان المراد انصرافهم كلهم من الصلاه يعني انتهاء الصلاه التي جمعوا لها فان الامام لو له عارضا فاستحضر لا صدق عليه أنه انصرر أو مثلا صدق جزءا من الصلاة هم معجزة وأقدم غيره لا صدق عليه أنه انصرر فالانتباه والقضاء الصلاة هذا هو المتباك والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا وعلى نبينا وعلى نبينا وقصنا بين العشاء بوقت التراويح نعروف أنه فينا يعني رمضان بعد العشاء وقضى صلاة الوتر وتوصل بلوتر يعني يجعل لوتر متاسما بها die morgen da ja